ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد فمعاشر الاخوه الكرام ما مع شرح هذه الاربعين النوويه للامام الحافظ الامام النووي رحمه الله تعالى بشرح الشيخ العلامه الدكتور صالح الفوزان حفظه الله تعالى شرحه الموسوم بالمنح الربانيه في شرح الاربعين النوويه مر معنا الاسبوع الماضي الحديث العاشر والحادي عشر من يذكر الحديث العاشر الحادي عشر جزاك الله خيرا هذا الحديث الحديث الحدي عشر دع ما يريبك وقلنا ما يريبك هي افصح دع ما يريبك الى ما لا يريبك وقلنا تحت هذا الحديث يدخل قواعد كثيره جدا مرت معا وهذا مثله مثل الحديث حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام مبين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات لا يعرف حلالا حرام تتركه أو لا وأفضل حتى لا تقع في الحرام فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يدلنا على هذا الخير وبين دع ما يريبك إلى ما لا يريبك دع الأمر تشب فيه إلى ما لا شك فيه إلى ما لا شك فيه هذا حديث عظيم حديث أبي محمد الحسن بن علي بن ابي طالب صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث الحدي عشر هو تقريبا يدخل في أبواب عديدة جدا قريب منه حديث عظيم حديث أبي هريرة يدخل تحت هذا الحديث أبواب عظيمة من الفقه من حسني من حسني سامن ور تركه ما لا يعني تركه ما لا يعني هذا من حسن إسلام المرض أن يترك الأشياء التي لا تخصه والأشياء التي لا تعليه أو الأشياء التي لا يفهم فيها ولا يفقه فيها فيسلم ولا يقع نسى الله صلى في المحظور وكذلك هذا من حسن إسلام المرض تركهما لا يعنيه هذا مر معنا فمعنا هذه الليلة الحديث الثالث عشر قال عن أبي حمزة انس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما, ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم حديث عظيم حديث عظيم رواه هذا الصحابي الجليل انس بن مالك وكما سماه النووي رحمه الله خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمة عظيمه جدا لان هذه الخدمه التي كان يتشرف بها انس ويفتخر بها هذه الخدمه لماذا نال هذه الدرجه ونال هذه او حاز هذا الشرف لان المخدوم من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك يفتخر بها قال خادم خادم رسول الله والناس بغير هذا قد الناس بعضهم قد يستحي ان يقرنوا خادم او شيء لغير ذلك لكن مع النبي عليه الصلاة والسلام لا بل يفتخر الواحد من صحابة رسول الله ومن الناس اجمعين كل الناس يرجون هذا الامر وليخدموا النبي عليه الصلاة والسلام هذا شرف عظيم اذا كانت صحابه يخدمون النبي عليه الصلاة والسلام هذا لنعله هذا لوضوء هذا لسواكه وأنس بن مالك هو خادم النبي عليه الصلاة والسلام ويكنى بأبي حمزة هذه كنيته ومن الناس من يعني يشتهر بكونيته أكثر من من اسمه، فأنس يشتهر بيكنّ بي أبي حمزة، والنبي الذي كنّه صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قلنا بعد الصحابة مشهور بكنيته لا بلقبه كأبي هريرة، وعبد الرحمن بن سخر هو عبد الرحمن بن سخر، لكن اشتهر الشهر ابي هريرة رضي الله عنه. كان عنده هر كما قلنا يجعله في كمه فالنبي عليه السلام هو الذي كناه قيل ان النبي الذي كناه قال يا ابا هر لما راه دائما معه هر يعتني به فكنه النبي عليه الصلاه والسلام فانس بن مالك هو انس بن مالك بن النضر الانصاري الخزرجي من بني النجار رضي الله عنه من بني عديد من بني النجار أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفتخر بذلك ويتسمى ويفتخر وأنس ولد قبل الهجرة بعشر سنوات ولد قبل هجرة النبي عليه الصلاة. النبي كم ظل في مكة قلنا 13 عشر سنوات ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة فأنس ولد قبل الهجرة بعشر سنوات لأن لما وصل النبي عليه الصلاة كان عند أنس عشر سنوات. قيل تسعة أهل فالغالب أنه كان عنده عشر سنين لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك خدم النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ النبي كم ظل في المدينة؟ عشر سنين فخدم النبي كم؟ عشر سنين كان عنده عشر سنين وخدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فلما توفي النبي عليه وسلم كم كان عمره إذن؟ عشرون عشرون سنة هكذا يعني جاء في سيرة هذا الصحابي وأمه أم سليم بنت ملحان وابوه هو مالك مالك ابن النضر وابوه لما بعث النبي عليه الصلاه والسلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الاسلام في المدينه فهرب ما اراد الاسلام نسال الله العفو فهرب مالك ابو انس من المدينه لانه كان يبغض النبي عليه الصلاه والسلام فهرب الى الشام ومات هناك كافرا مات هناك كافرا ثم جاء جاء عبد الرحمن جاء أبو أو عفوا يعني جاء ابو طلح الانصاري فجاء أبو طلح الانصاري فأراد أن يتزوج بأم أم سليم وأراد أن يتزوج منها فقالت له هذه المرأة المسلمة أم سليم قالت له أنت رجل كافٍ وأنا مرأة مسلمة. ومثلك لا يرد، لكن ما لا لا تزوج بك لا تزوج رجل كافر مشرك، فلا لا نتزوج نحن من المشركين والمرأة كما تعلمون يحرم عليك تزوج من غير المسلم من غير المسلم المرأة، فقالت له إن أسلمت تزوج أتزوج بك، فمثلك لا يرد ويكون مهري إسلام وفعلا أسلم. هو اسلم وكان لا يعرف يعني مهر مثل هذا المهر وهو الإسلام الاسلام فازلم فتزوج بام ام سنين والله عز وجل بارك لهم فيما اعطاهم سبحانه وتعالى وكان لانس أخ يسمى ابو عميد يسمى ابو عميد ولذلك هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو عمير ما فعل النغير لما مات له عصفور فجاء النبي يعزي صلى الله عليه وسلم جاء يعزي عليه الصلاه والسلام مات احدنا ابو عمير حزن وهو اخو انس ركن من, من ابي طلحه ليس من من من مالك الذي مات كافرا فذهب النبي عليه الصلاه والسلام شوف التعامل مع اطفال الصغار فذهب النبي يعزي قال يا أبو عمير ما فعل النغير فيعزيه عليه الصلاه والسلام ويدخل السرور على على قلبه ويلعمه معه صلى الله عليه وسلم فالمهم ان انس بن مالك خدم النبي عليه الصلاه والسلام خدمة عظيمه وفقي مع النبي عليه الصلاه وكان يحب النبي عليه الصلاه حب شديد والنبي كذلك عليه الصلاه كان يحبه وعلمه النبي عليه وتعلم من النبي عليه الصلاه وأخذ الاحاديث فيقال أنه من أكثر الناس كذلك روايته عن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي لعله يأتي بعد أبي هريرة لعله يأتي بعد أبي هريرة رضي الله عنه ولذلك ام سليم لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ما وجدت ما تهدي للنبي عليه الصلاة فجاءته بانس ابنها فقالت له يعني يا رسول الله لم يبقى رجل ولم رأى من الأنصار إلا وقد أتحفك بتحبه. قالت وإني لا أقدر على ما أتحفك به إلا ابن هذا. فخذه فليخدمك ما بدلك. لك وفعلا بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي نبينا صلى الله عليه وسلم. ف فلذلك بسبب خدمته للنبي عليه الصلاة والسلام وحبه للنبي عليه الصلاة والسلام دعاه النبي عليه الصلاة. تعرفون دعوة النبي صلى الله عليه الصلاة مستجابة مباركة. فالنبي عليه الصلاه قال اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما اعطيته وبارك له فيما أعطيته. اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما اعطيته فيقول انس هو دفن, دفن من صلبه مئة من الولد دفن من صلبه مئة من الولد ومات وعنده اكثر من 100 من الولد الله أكثر. بسبب بركه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر شفت بركه الدعاء كان النبي يدعو للناس ما يقول يوم تمس ادعوني من دون الله اشركوا بالله افعلوا كذلك الله اكبر يربطهم بالله عز وجل بركه الدعاء اخواني كرام فدعا له فكان له بستان هذا البستان يثمر مرتين في السنه وباقي البستان مره ببركه دعاء بالسلم وهذا يعني النبي كان يدعو بعض الصحابة كما دعا عبد الله بن عباس وهو صغير صلى معه ليلة فقال الله مفتيه في الدين وعلمه تأويل فكان من أعلى من الناس بكتاب الله عز وجل تأويل معناه تفسير ليس تأويلا للمحرفين في هذا الزمان وإنما التأويل معناه تفسير يعني الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا ينبغي الإنسان يدعو ويرتبط بالله عز وجل وهذا دعاء عظيم ف. عمر حتى كان آخر الصحابه موتا ليس في البصرة لأنه عاش في البصرة في العراق ومات في البصرة وكان آخر الصحابة موتا في البصرة ليس لأنه في عامر بن الطفيل هو آخر الصحابة موتا عموما أما أنس فكان فعاش في البصرة رضي الله عنه ومات هناك وهو آخر الصحابة موتا في البصرة يعني عمّر كثيرا وهو من الصحاب الذين ماتوا متاخرين منهم أنس رضي الله عنهم أجمعين وقيل في موته يعني في مرض موته كانت عنده شعر للنبي صلى الله عليه وسلم تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يتبركون يجوز أن يتبرك بالنبي عليه وسلم لا بغيره هذه خصيصه لمن للنبي عليه وسلم كان الصحابة يتبركون بشعره بريقه بعرقه بثوبه الله وفهم لأن الله عز وجل جعل فيه البركة وهذه مزيه وخصيصه لا تكون الا للنبي عز وجل فلا يتبرك باحد غير النبي صلى الله عليه وسلم ولو قال لك انا ولي وانا كذب كما يفعل بعض الجهال ممن نسأل الله يعافيه يتبركون بل بعضهم يبول عليه وهم يتبركون ببوله كما عند بعض الطوائف نعم موجوده الان هذا موجود في افريقيا يشرب الخمر ويصعد السطح ويبول على الجميع وهم يتبركون يقول لك يا يسين الشيخ البركة يسين الشيخ وهو يتبول عليهم بنجاسة نسأل الله العالم بل منهم من يتعارك على وضوئهم وعلى بولهم وعلى بصاقهم هذا لا يكون إلا للنبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز غيره لا يجوز لذلك نسكن عنده شعره فلما كان في مرض موته قال لهم جعلوها تحت لسان ودفن بها فجعل تحت لسانه ودفنه رضي الله عنه الصحابه اجمعين وكان آخر شيء هذه الشعرة التي تدخل تحت لسانه والصحابة كانوا يتبركون بالنبي عليه الصلاة وهذا لا اشكال فيه لأنه خصيصا ما كانوا يدعونه من دون الله وإنما الله جعل فيه البركة في ريقه في شعره لذلك النبي كان يمنع أي شيء يدعو إلى الغلو صلى الله عليه وسلم أما غيره فلا هكذا السنة والجماعة يتبعون الأدلة يتبعون الأدلة فهذا انس بن مالك اخواني الكرام ولا يعني لا يكفينا الوقت لان نتكلم عن سيرة وإلا فلو تكلم عن سيرة انس سيرة الصحابة فهذا يأخذ وقتا طويلا جدا فصار انس بن مالك يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فنقلنا هذا الحديث خدم عشر سنين من حين قدم المدينة إلى أن توفي وحاز بذلك فضيلة عظيمة وتربى على يد الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من حسن تصرف من؟ أمه شوف الأم ودور الأم في الإسلام الله اكبر وذلك الإمام مالك امام دار الهجره رحمه الله تعالى كان يتيما شوف الأم الصالحة أخواني الكرام لها دور لذلك اللي ينبغي ان تعدني بالأبناء وتعتني بالأولاد في البيت تربيه على الصلاح وعلى الدين وعلى السنة ما تتركهم عرضة للمصائب وللذنوب والمعاصي لا إذا خرج الأب الأم هي المربية هي المراقبة هي الحريصة على الدين صلي يا إمي لا تفعل هذا لا تسمح حرام لا تراقب لها أجر عظيم جدا أما الأم يخرج الاب ما ما ولا هما ولا تعرف حراما ولا معروفا ولا شيء هذا تربيها ما تربي الأجيال وإذلك الأم هي التي ينبغي أن تربي الأجيال في البيت وتساعد والأم التي تغضب عندما تنتهك حرمة الله عز وجل وترى إذا رأت من الأطفال ومن الأبناء عدم اهتمام بالدين وتغضب وتحزن فهذه والله فيها الخير هذه فيها الخير الكبير والواجب التعاون لأن ما ترضى هذه الأم وتعرف أن خراب الأولاد بسبب ترك الدين وإذلك أم واخذت مالك أخذته أمه إلى ربيعه شيخه فقالت له خذ من سمته وأدبه قبل أن تأخذ من علمه تعلم الأدب منه وسمت الحسن والهدوء والحكمة قبل أن تتعلم العلم لأن هذا مهم جدا فهذا معروف جدا يعني عدد من العلماء يعني كان كنا أمهاتهم أمهاتهم هن اللواتي يعني يربين على, على الدين وعلى الإحسان تأخذوا للعلم تريد أن يكون شيخا عالما حافظا لكتاب له عز وجل وهكذا الأم لا بد أن تعتني بالصغار نعم قال نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يؤمن أحدكم لا يؤمن أحدكم هنا نفي الإيمان معناه نفي الإيمان الكامل ليس نفي أصل الإيمان يعني ليس أنه لا يؤمن أي كافر في الله عز وجل لأن هذه معاصي. وهذه نصيحة من النبي عليه الصلاة والسلام فلا تصل إلى درجة الكفر بالله عز وجل علينا أن نفهم احيانا قد لا نفى بعض الحديث لذلك بد أن نفهم النبي عليه وسلم لما ينفي الإيمان أو يتبرأ من بعض الأعمال ليس معناه أنه يكفر هؤلاء لماذا لأن إذا دلت الأدلة على أن هذه معاصي وذنوب أو نصيحة وغير ذلك فهذا معناه نفي مانا الإيمان الكامل يعني ايمانه ناقص إيمانه ناقص كهذا الحديث النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسك هذه نصيحة فهنا أي لا يكمل إيمان أحد من الناس حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسك أي أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك هذا من كمال الإيمان لأن الإيمان كما تعرفون عند اهل السنة والجماعة ما لا الإيمان يزيد وينقص هذا عند السنه والجماعه ليس كالخوارج الذين نسال الله العافية أو المرجئه الذي يقول الايمان لا يزيد ولا ينقص تزني تصرخ تفعل الفواحش وايمانك كامل اعوذ بالله كايما جبريل هذا قول المرجئه اما السنه والجماعه فعندهم للايمان خمسه شروط ما هي قول واعتقاد وعمل في الجوارح في القول فيه القلب يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذه خمسة أمور عند أهل السنة والجماعة فاذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب خ... الأخير ما يحب لنفسه لي فهذا ليس معناه في أصل الإيمان فلنحضر اخواني الكرام من هذه المسائل لماذا نحن نتعلم الدين والدين نتعلمه من أصوله كما بينه النبي عليه وسلم لأن الفهم السيء للدين تترتب عليه ماذا؟ مصائب عظية جدا شوفوا الذين فاهموا من فهومهم الكارثيه ال المستقيمه ال حكموا على المسلمين بالكفر بمجرد ما يرتكب المسلم كبيره يقول خارج من مله الإسلام واولهم الخوارج يرتكب حرام يرتكب معصيه والكافر نسأل الله العظيم غلو غلو فيما يتعلق بالوعيد بما يتعلق بالوعيد وهذا معروف في سنة الله صلى الله عليه وسلم احاديث فيها بيان ان الذي يفعل فعل ما فإما يسميه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أو يتبرأ أو يسميه فسوق أو يسميه شرك أو يسميه كفر فاذا سماه النبي عليه الصلاه والسلام فيرى هل هذا يصل الى الكفر الاكبر ام الكفر الاصغر الشرك الاكبر الشرك الاصغر حسب الذنب كقوله عليه الصلاه والسلام سباب المسلم فسوق وقتله كفر وقتاله كفر فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق سماه فسق فسق الخروج من الشيء فدل هذا على ان من سب المسلم هذا ينفع عنه الايمان الكامل ام أصل الايمان الايمان الكامل فهو فاسق بما فعل لا يجوز ان تسب المسلم قال وقتاله كفر هل معنى الكفر مخرج من الاسلام ام الكفر الاصغر الكفر الاصغر نعم لأن الله عز وجل وإن أحق قال وان اح طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فالله عز وجل يمين في عندهم الايمان مع انهم في قتال وقد حصل قتال بين الصحابه رضي الله عنهم وهم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا اهل السنه والجماعه يتبعون الادله فدلها في كفر معناه خطر احرس على لا تقع في هذه الكفر لكن لا يصل الى درجته الخروج من ملة الإسلام وإذا قال المسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض سماهن بكفر نسأل الله العالم قتال بين المسلمين سماهن بكفر وليحذر الإنسان الوقوع في هذا الكفر لكن لا يخرج من ملة الإسلام إلا إذا استحل الإنسان نسأل الله العالم إلى غير ذلك قال المسلم إثنان في أمتي هما بهم كفر قال الطعن في النسب وان يها على الميز هذه من كمائر الذنوب كيف عرفناها بسبب الادله الشرعيه او قوله عليه الصلاه والسلام من حمل علينا السلاح فليس منا تبرأ منه النبي صلى الله عليه وقال من غشنا فليس منه تبرأ منه النبي صلى الله عليه ليس معناه خارج مله الاسلام معناه هنا التهديد النبي يهدد فهذه الأمور اخواني الكرام التي سمها النبي فسق والبراءة ونفل الإيمان عليه الصلاة كل هذه الأحاديث اتفق أهل السنة والجماعة على أن لها توجيه وأن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا يخرج من ملة الإسلام وإنما هو تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وادخلوا الجنة وإن شاء الله عز وجل عذب على ما عنده من الذنوب ثم لا يخلد في النار يخرج بعد ذلك بشفاعه الشفعي او برحمه ارحم الراحمين ويدخل الجنه بعد ذلك هذه عقيده عقيده أهل السنه والجماعه فهذا يعني بين في كتب العلماء وكتب العقيده وغير ذلك مما ذكر العلماء فهنا قوله لا يؤمن احدكم نفي الكمال نفي الايمان الكامل نفي الايمان الكامل هنا نتعلم النبي صلى الله عليه وسلم قدم تصل لكم؟ حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه يعني فهنا المقصود اخواني الكرام من لم يحب لاخيه ما يحب لنفسه يكون ايمانه كامل ولا ناقص ناقص ناقص وليس المراد هنا اخاه من النسب ليس المراد اخوك من النسب المراد باخيه كل مسلم فكل مسلم واخو المسلم كما دلت عيدلك الاديب لان المؤمنين اخوه كما قال الله عز وجل انما المؤمنون إخوة قال علي الصلاة لا تحاسس ولا تبغض ولا تناجش ولا تدابر قال ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخب بعضكم على خفة بعض قال وكونوا عباد الله إخوان الله شوف كل هذه الأمور تجر إلى ماذا إلى المصائب تجر إلى العداء والبغضة والحسد وغير ذلك من الأمور النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوها لا تفعلوها لا تقعوا فيها وكونوا عباد الله إخوانا كما أراد الله عز وجل منا سبحانه وتعالى هذا شأن المسلمين إخواني كرام فيحب المسلم لاخيه من الخير ما يحب لنفسه لأن المسلمين نفس واحدة نفس واحدة جسد واحد يتألم بعضهم لالم بعض يفرح بعضهم لفرح بعض يتبادلون المنافع بينهم يكفون الأداء عن بعضهم مع بعض هذا شأن المسلمين هذا شأن المسلمين ومن لازم قوله صلى الله عليه وسلم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه الـ الـ يعني والعكس صحيح العكس صحيح إذا كان لا يؤمن أحدنا حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه فالعكس صحيح ألا يؤمن أحدنا حتى يكره لأخي ما يكره لنفسه يكره لأخي ما يكره لنفسه نعم والعكس صحيح كما تكره لنفسك الأشياء، تكره ل ل يقعوا فيه. هذا الايمان الذي ينبغي للأسف هذه أمور نحن النبي أوصانا به، ديننا أوصانا به، لكن قلت قلت إخواني كرا. قد تجد الجار يؤذي جاره المسلم، وتجد الجار ربما يقوم في الصباح ويضع كيس الزبال أمام بيت جاره، وهو لو وضع الكيس أمام بابه لا لقام ولم يقعد، أقام الدنيا ولم يقعده وربما عمل فوضى وتعارك وتخاصم وجاء بالشرطه لانه ما يرضى وهو يضع من الناس ما في اشكال لكن أن يضع أحد عنده كثير من الناس على هذا الحال بل واحد تصلى العبي قد يدخل الحمام يبون في كل مكان ينجس ويعلم أن فيه أحد من المسلمين يدخل ما لا يهم وهو اذا دخل قال اوه ايش هذا ملعون كذا غبذ ما يرضى هذا فهذه قاعده تدخل في كل امور لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يكره المسلم يا أخي ما يكره لنفسه ويحب لأخيه ما يحب لنفسه نعم فهذا الحديث من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على كمال إيمان من اتصف بهذه الصفه العظيمة نعم ومن فقدها فإن إيمانه يكون ناقصا ففي الحث على المؤاخاة نعم وبين المسلمين وعلى تبادل النفع المعنوي والمادي النفع المعنوي يكون بالتناصف والتعليف والأمر معروف والنهي عن المنكر تنصح انصح لأخيك النبي صلى الله عليه وسلم قال من حقك المسلم إذا سنصحك فانصح له يأتي يطلب لك مشورة ويطلب لا لا لا تغشه وتغذر به بل تنصحه للوجه الله عز وجل سبحانه. تبين له قد يقع في المعاصي في الذنوب لا تتركه تنصحه تحب له الخير خليه ايش دخلني هذا اللي عندنا اسمع تقولي فلان يقولك ايش دخلني فيها خليه يهلك خليه اعوذ بالله نسال الله العافيه انت تحب انك تهلك فكيف تحب هذا للاخرين فلا يؤمن احدنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسك كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم و ولذلك اخواني الكرام مما يبين هذا الأمر يعني جليا أن النبي كان ينصح للصحابة وكان يجلوهم الخير فالانسان قد إذا أراد الإنسان أن يفعل شيء أو يضر أحد من الناس فليعلم أنه كما يحب لا يحب هذا الأمر لنفسه فلا يحبه لغيره وجاء رجل مرة إلى فتى فتى الى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي امام الإمام أحمد احمد رحمه تعالى فتى شابا اتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شيء عظيم فقال للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله ائذن لي بالزنا ماذا قال له قال له يا رسول الله ائذن لي بالزنا تعرف شاب توقدت الشهوه في صدره ما استطاع ان يصبر عليها فذهب يسال النبي عليه الصلاه والسلام هكذا مباشره يا رسول الله اراد الإذن والرخصه ان يرخص له لان شهوة غلبت عليه حتى قام بعض الصحابه قاموا يزجرون الرجل الفتى كيف تقول كلام هذا النبي لكن شوف الرحيم النبي على الموجه الناصح صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاه لما اراد الصحابه ان يزجروه نهاهم قال مه توقفوا توقفوا شوف الطرق والوسائل التربوية التي كان عليها نبي العزيز هكذا ينبغي أن نعالج الأمور إخواني كرام لا نعالج الأمور بالغضة والشداء ونعالج الأمور أحيانا بالتصرع إلى غير لا الأمور تعالج بالحكمة وتعالج بالأساليب التربوية النبوية فالنبي قال ما, ما. احنا الرجل قال شيء عظيم صور وعز يقول لك أريد أن أزني ببنتك ربما يعني صفعته وقتلته وختل الشرطة والإنسان جاء قال هذا الكلام فشوف توجيه النبوي فالنبي عليه الصلاة وجه توجيهات لهذا الفتى ترك بعد ذلك كلها ونسيه وما أقدم عليه بعد كلام النبي عليه الصلاة فالنبي عليه وسلم قال أذنه, أذنه منه فدنا منه هذا الفتى قريبا فقال له النبي عليه شوفوا شوف توجيه النبو قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه لأمك الله أكبر قال, قال لا يا رسول الله جعل له فداء قال وكذلك الناس لا يحبونه لأم هذه هذا هو مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون أحدكم حتى يحب الأخي ويحب لنفسه أترضى أنت أن يزني أحد أمك والله ما فينا أحد يرضى فكيف ترضاه لغيره شوف التوجيه هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الناس لا يحبونه لامها قال افت تحبه لبنتك قال قال له لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءه قال وكذلك الناس لا يحبونه لبناته قال افت تحبه قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءه قال كذلك الناس لا يحبون الاخوات يعني عدد له النبي عليه الصلاه كل اقارب يعني من كان قريب منه قال أتحبه لعمتك اتحبه لخالتك الله أكبر. والرجل يقول لا يا رسول الله جعلنا له فداء قال كذلك الناس لا يحبونه لعبات لا يحبونه لخاله لأن التي ستزني معه هي خالة فلان أخت فلان بنت فلان ام فلان من هذا فلان من هو أليس من المسلمين هو من المسلمين فهل ترضى أن ي أن تفعل الفاحشة مع أحد من أقارب ما يرضى أحد من الناس إلا إن كان ديوث يا الله العظيم والديوث لا يدخل الجنة الديوث لا يدخل الجنه كما قال علي والسلام. الديوث الذي لا يغار على محارمه هذا هذا هذا حكمه عند الله عز وجل الله عنه. هذا لا يدخل الجنه لكن شوف التربيه النبويه اخواني كرام. فالرجل بعد ذلك لما سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم هدى. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم قال ادنو فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده, يده على صدره قال الله يغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه الله فدع له النبي صلى الله عليه وسلم قال فلم يكن ذلك الفتى الفتى يلتفت إلى شيء بعد ذلك وأصبح شد شيء يبغضه أصدق في بركة الدعاء قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم دعى أنس ولا مدعي كذلك الإنسان يدعو إخوانك كرام قد يأتي بعد الشبع قل قل الله أتوقد شهوة ونارت وغير ذلك ما يستطيع أن يصبر الله وصبر يدعو الله جل وعلا فحين الله يذهب عنك أني نحن نتعامل مع الله عز وجل سبحانه فالمؤمن إخوانك رأى أن هذا الأمر حديث حديث عظيم ينبغي أن نحب للآخرين ما نحب لانفسنا ونكره للآخرين ما نكره لانفسنا إذا كنا على هذا الحال فوالله أبشر بكل خير فإن الناس يكونون إخوة متحابين في تعزينا لكن الواحد صلى الله عليه أصبح الواحد لا, لا يهتم بالآخرين من المسلمين وإنما يهتم بنفسه يقولك نفسي نفسي نفسي نفسي وهذا الذي هلكنا وهذا الذي أوصلنا لما وصلنا إليه نسأل الله العبد لأنه كل لكل واحد يفكر في نفسه ويفكر في نجاته ويفكر في أهله وأولاده ويقول لا لا يهم ما يفعل آخر طيب يعني ضاع كل شيء ضاع الأخوة ضاع الدين من الناس من يحتاج إلى مساعدة يحتاج إلى إعانة يحتاج إلى نصف إلى غير ذلك مما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم فهذا حديث عظيم إخواني الكرام. ينبغي أن نعلم هذا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 شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل يعني حرام حرام شديد الا اذا وقع في هذه الثلاثة التي استثناها نبينا عليه الصلاه والسلام لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاثه قال الثيب الزاني والنفس بالنفس والمتارك لدينها المفارق للجماعه الحديث رواه البخاري ومسلم وهذا الحديث اخواني الكرام بين واضح في يعني خطورة التعرض لدم المسلم خطير جدا النبي يقول لا يحل دم امرئ مسلم ما معنى لا يحل دم مرئ مسلم أي لا يحل قتله لا يحل قتله نعم لأن النبي حرم هذا وفي حجة الودع قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كيومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم الله أكبر. فشوف الآن دماء المسلمين كم هي رخيصة مع أن الشرع فخم الأمر وعظمه والله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه مات جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وعد له في الأخير وعد له وعد له, وعد له ها عذابا فهذا في شوف ما رتب الله عز وجل على على خطوره قتل المسلم ان الله عز وجل قال خالدا في النار نسب الله العافي الذي يتعرض لدم المسلم امر خطير جدا فلذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين يقول لا يحل دم امرئ مسلم الا باحد ثلاثه قد مر... عرفنا الان انه يحرم التعرض ولا يحل قتل المسلم إلا بما استثناء الشرع هنا لأن الإسلام جاء بالضرورات الخمس الضرورات الخمسة جاء بإسلام حفظ الدين بقتل المتلاعب الذي يتلاعب بالدين حفظ العقل بحفظ ما كل ما يضره من المسكرات والمخدرات وغير ذلك فإسلام جاء بحفظ الدين حفظ العقل حفظ النفس بالقصاص من القاتل كذلك حفظ المال يقطع يد السارق وقاطع الطريق وحفظ العرق بجلد القاذف الذي يقذف المسلم يعني يتهمه بالزنا أو يتهم المسلم بالزنا او فعل فاحشة فهذا اذا لم يأتي باربعه شهداء يجلد كم ثمانين ثمانين جلده الا ان ياتي باربعه شهداء يثبتون ما يقول والا فانه يجلس هذا حفظ اعراض المسلمين شوف مع انه راى طب امره هو لو راى مسلم يزني مع مع امراه اذا ذهب و... وقال رايت فلان يزن فلان يجلد لا لا اعرام خطيره لا بد ان تجي بالشهداء حتى لا ياتي احد ويقذف احد من المسلمين او نسأل الله عبد يكذب عليه او يتهم في عرضي لان مساله العرض مساله عظيمه جدا مساله عظيمه ترتيب تاتي باربعه شهداء لا بد من ذلك والا ان تجلد 80 جلده فاذا إذا رايت فيت تسكت ربما تنصح هذا الانسان غير ذلك أما إذا قلت و... يعني ادعيت أنك رأيت ويزني إذا لم تأتي بأربعة فإن ذلك سبب للجلب نسأل الله العافيه فلذلك هذه الضرورات جاء الإسلام بحفظها ضرورات الخمس الدين والنفس والعقل والمال والعرق فهذه الأمور الخمس والمال وجاء الإسلام بحفظها بحفظها نعم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لا يحل دم امرئ مسلم وهنا لا يحل دم امرئ مسلم يعني هذا الحديث متفق عليه مسلم. مسلم. وجاءت في رواية عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله الا الله وأن محمدا رسول الله في بيان أن الرجل يشهد ان لا إله الا الله يعني كلمة التوحيد عظيمة جدا وإذلك مر معنا أو أو يعني قوله عليه الصلاة والسلام أمتهم وقتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله فإنهم يعني قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام قال النبي إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله يعني يصبح اذا من شهد أن اله الا الله وأنه محمد رسول الله يصبح معصوم الدم هذا يسمى معصوم الدم وإذلك المسلم معصوم الدم إلا بحق الإسلام حق الإسلام هذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس قتل فهنا الدولة ال الحكومة إذا كانت تطبق شرع الله عز وجل فلا تقيم عري حد الله عز وجل كذلك الثيب الثاني أو المرتد عن دين الإسلام إلى غير ذلك مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فهنا قال عليه والسلام لا يحل دم امرئ مسلم التعبير بذلك لا يعني أن المرأة يحل دمها لا يعني أن الملاهي حلوا دم من المقصود للرجال أما النساء فدمهن يعني هدر أو حلال لا لكن التعبير بالمذكر هو الأكثر شيوعا في القرآن وفي السنة وتدخل فيه المرأة تدخل فيه المرأة يعني التعبير بالمذكر أكثر من التعبير بالمؤنث في السنة لأن الغالب أن الرجال هم الذين تتوجه إليهم الخطابه وهم المعنيون بانفسهم وبالنساء. الرجل معني بنفسه وبالمرأة. فيرجع شرع الحكيم أكثر ما يتوجب الخطاب إلى الرجال. لأن الرجل هو المسؤول عن المرأة. عن المرأة. فهنا يقول لا يحل ذم المسلم. فتدخل فيه الرجل والمرأة. نعم. والمسلم يعني داخل في الإسلام. قال إلا بإحدى ثلاث. إلا بإحدى ثلاث. يعني بإحدى ثلاث يعني واحدة من الثلاث. واحدة من الثلاث. قال صلى الله عليه وسلم قال الثيب الزاني الثيب الزاني الثيب الزاني يعني الثيب الزاني الثيب الزاني, الزاني, الزاني, الزاني هذا يحل دمه يعني إذا كما قلنا اذا كنا في بلاد الإسلام تطبق شرع الله عز وجل والله. الذي وطئ امراته المسلمه او الذميه في نكاح صحيح فاينه صار محصن بهذه الزواج يعني عقد على امراه عقدا صحيحا وخل بها وجامعها جامعها لا بد من هذا فهذا يسمى التين فهذا نسأل الله صلى الله عليه وسلم ان جنى بعد ذلك يطبق عليه هذا الحكم هذا الحد الذي جعله الله عز وجل ها شديدا قويا حتى لا يقع احد في هذه الفاحشه بعد الزواج لا هذا ذاب وتزوج وجامع ووقيف فلماذا في لماذا يمشي الى بعد ذلك بعدما تزوج يزني بعد الزواج فتكون عقوبته عقوبة شديدة جدا لأن هذا نسأل الله العافية صاحب هوا فلماذا يزني بعدما تزوج ما الذي يريد من هذه المرأة الاخرى ما الذي سي يريد منها الذي سيجد مع المرأة الخروص مع المرأة الأولى ولكن الشيطان نسى الله العافيه والهوى يزين للناس هذه المعاصي عافانا الله ويعفو ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول عليه الصلاه والسلام من من من يعني من اذا, إذا راى احدكم من امراه ما يعجبه ما يعجبه فلياتي اهلها فلياتي اهل احيانا قد يعني الانسان يرى منظر يرى صوره فيقع في نفسه فلياتي اهله لماذا حتى تزول هذه الصوره او هذا هالمنظر الذي راه لا يبقى في نفسه لا يبقى في نفسه لذلك النبي أمرنا بغض البصر والله أمرنا بغض البصر حتى لا نفسح هذا الباب اسال الله لنا ولكم العافيه فالطيب الذي جامع في نكاح صحيح جامع في نكاح صحيح زوج فصار محصنا بهذا الزواج، يسمى المحصن يسمى المحصن فإذا بعد ذلك الزواج صار من المفسدين في الأرض صار لأنه أدرك حرمه الأعراض وجرب الزواج فليس له عذر في تعديه وعنده ما يغنيه بالنكاح الصحيح, الصحيح الشرعي المفيد لأن الذي يزني بعد الزواج دل على خبه على خبثه لأنه يريد الشر والفساد نسأل الله العافية فهذا لذلك جاء الإسلام ليقطع هذا الأمر ليقطع هذا الأمر حتى ما يقع الإسان نسأل الله السلام في هذه الجريمة وجاء الإسلام بتطبيق الحد عليه كما تعلمون بالرجل نسال الله العافية حتى يموت وهذا متواتر في القرآن والسنة وعمل المسلمين وهو حد من حدود الله عز وجل سبحانه وتعالى ويفعل به ذلك على الناس كل هذا لماذا؟ حتى يرتدع الباقون شوف الآن بلاد الإسلام كم فمن الفواهج والزنا أنه ما عاد قبق شرع الله عز وجل فالناس أصبح يقعون في الأعراض يقع في الزنا وتزوج وربما يحكي هذا لزوجته وهي تغضب لكن ما عندها قيلة وربما حتى يتقع في الزنا بعد ذلك تريد ان تنتقم منه وهو يريد ان ينتقم منها الى غير ذلك مما نراه اصبحنا نسمع وانتم تعرفون نسال الله العافيه كل هذا لماذا لان الناس ما عادت تخاف من الله عز وجل ولذلك يقول عثمان إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران الناس قد تخاف من السيف تخاف من القتل اكثر من خوف من من من من الاوامر الشرعيه من الناس من هكذا فهو يستقيم إذا كان في تطبيق شرع الله عز وجل ولا يستقيم إذا ما في تطبيق شرع الله عز وجل ولذلك جاء الإسلام لحماية الأعراض حفظ الفروج والله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون ففي حماية للنسل ويقايد من من الأفراد الفتاكة بسبب الاستمتاع بغير الحلال ولذلك شوف العصر الحديث هذا كم, كم, كم تفشت من الأمراض بسبب الزين أمراض لا تعد ولا تحصى بسبب الزين لان الله عز وجل ابتلاهم حتى مع هذا لا يرجعون الله سلط علينا الامراض الفتاكه الخطيره جدا كالايدز وغير ذلك من الامراض التي اصابت اليوم من هذا ما وجد لها علاج هذا تخويف الله عز يرسل وما نرسل بالايات تخويفا فالله يرسل الايات تخويفا لنا ومع هذا من الناس من لا يكترث ويقع بها والله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا يعني صور قالوا ولا تقرب مش قالوا ولا تزدون قالوا ولا تقربوا لا تقرب الزدينة يعني لم يقول الله عز وجل لم يقول الله عز وجل لا تزدون فقط يعني معنى ذلك وطركوا الأسباب الموصلة إلى الزنا نظرة فابتسامه فلقاء فموعد فشاي فخلوة إلى غير ذلك فبعد ذلك الله نصر الظالح هذا شوف استدراج الشيطان يأتي رويدا رويدا رويدا رويدا صلى الله عليه فهذا كله سبب خطير ولذلك جاء الإسلام حرم السفر المرأة بدون محرف لماذا الإسلام جاء فحرم السفر المرأة بدون محرف يعني لا يحل المرأة ان تسافر بدون محرح. زوجها أخوها عمها جد ابوها لماذا؟ حماية للعراب حتى لا يتسلط على أحد من الذئاب تمشي في الطائرة تجلس بجانب هذا وتجلس بجانب هذا وتسافر لوحدها هذا حرب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفر أطلق وفي رواية تسافر مسيرتها يوم وليل في رواية تسافر مسيرتها ثلاث أيام فالنبي صلى الله عليه وسلم لها المرأة هذا لا تسافر لوحدها أبدا والرجل ما يرضى بها ما يرضى المرأة تسافر لوحدها وانما لابد من تطبيق الشرع كل هذا لماذا سجل لي الذريعه ذريعه الوقوف الوقوع في الفاحشه فاذا هذا الزنا الذي ذكر الاسره وفي بعض الزنا اختلف فيه العلماء رحمه الله تعالى كالليواط وزنا الرسول صلى الله عليه وسلم البهيمه وهذا من اهل العلم يقول كذلك يطبق عليه الحد وهذا الذي يزني بالبهيمه هو بهيمه هو اصلا بهيمه نسال الله العافيه وهذا حصل يحصل. يحصل يحصل من كثير من الناس صلى الله عليه وسلم بعضهم من منزل زنب معي بالله كما قلنا لا لا لا يخشى الله عز وجل وذلك العلماء ذكروا هذا في كتب الفقه ذكروا هذا في كتب الفقه قال والنفس بالنفس النفس بالنفس القصاص قال الله تعالى يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص كتب يعني فرد فالقصاص فرض إذا طالب به المجني عليه او وليه ويجب على ولي الأمر أن ينفذ القصاص حمدا للدماء ضعز قال في القصاص حياة يا أولي لعلكم تتقون فإذا قتل الإنسان انسانا عمدا قتل بالشروط المعروفة التي ذكرها العلماء رحمه الله تعالى ثم قال الثالث التارك لدينه هو المرتد عن دين الإسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه يعني ولي الأمر المسلمين بلاد انه شهد واعترف ان الدين حق ودخل في الاسلام ثم بعد معرفته واقتناعه ارتد من الذين يرتدون عند دين نسال الله لنا ولكم العافيه قال المفارق للجماعه المفارق للجماعة وهذا عطف بيان يعني قالوا التارك لدينه مفارق للجماعه خارج عنها وقالوا المفارق للجماعه هو الذي يخرج على ولاه الأمق ويفارق جماعه المسلمين ويراد بذلك الخوارج والبغاء يعني من شقع سطاعة طاعت أولي أمر المسلمين وخرج على الجماعة فنوي قاتل دفعا لشره وإذا قتل بالقتال فإن قتله ما به شرعا لانه صيان الدين للتلاعب وصيان الاجتماع كلمة المسلمين كما تعلموا خرج الخوارج على خير, خير الناس خرجوا على عثمان وقتلوه خرجوا على علي وقاتلهم علي وقتلهم علي قاتلهم وقتلهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال شر الخلق والخليقة قال كلاب وأهل النار سلنا الخوارج بيتهم الذين يخرجون على ولاه الأمور ويقتلون المسلمين ويكفرون بالكبير هو يقال خوارج يشقون الطاعة وعصى المسلمين ويفارقون الجماعة تكون دولة وجماعة والناس كلهم يد واحده فتأتي جماعة يبيعون رجل تحت بيعة الإمام أو السلطان وبعد ذلك ملاء ينشقون ويؤسسون جماعة ثم يخرجون على المسلمين فيفسدون ويغسلون وينكلون إلى غير ذلك من من الفساد الذي يحصل بسبب هذا الخروج بسبب هؤلاء الناس وليومنا هذا أكثر عانى المسلمون من من, من الخواج أكثر يعني يقتلون المسلمين يفجرون المساجد يفجرون الطرق لا رحمة عندهم ولا شفقه صلى الله بل يقتلون الأقارب منهم بل من هم من يقتل اباه وامه تقربا الى الله عز وجل وهذا حصل هذا حصل كم من واحد طبق قتل امه امام الناس قالك طبق شرع الله عليه وهي امه نس الله لنا ولك قال انا مرتد عندي بس وهي تصلي وتصول. ايوه دين وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام أن هذا سيكون لاخر السماء والخوارج اصناف وانواع ولكن عندهم علامات بينه واضحة ومنها الخروج على جماعة المسلمين وعلى ولي أمر المسلمين وعلى الدولة ثم من ذلكم كذلك أنهم يكفرون يكفرون التكفير العام يعني إذا كفروا الحاكم يكفرون كل ما يشغل على الدولة يعني حتى المعلم بسكي الذي هو في المدرسة كافر لماذا؟ لأنه مع الدولة أي واحد مع الدولة يعني كان الشيخ الألباني يقول التكفير بالجملة هل يفتكر بجيد تكفر واحد ما تكفر كل من كان يعني من قريب بعيد مع هذا الإنسان فدل ذلك على أن المسلم يلزم جماعة المسلمين وإمامهم ولا يفارقهم فإن فارقهم فالنبي عليه الصلاه أمر بقتاله هذا كله حماية للأمن ولجماعة المسلمين وحماية للكلمة من التلاعب والفساد الذي اصبح الان يسمونه حريه الراي وغير ذلك مما أصبحنا نسمع اخواني الكرام ففي هذا الحديث في هذا الحديث احترام دماء المسلمين لقول علي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث هذا مجمع عليه كتاب والسنه والاجماع كما قلنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه ماذا جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعله أعد له عذابا عظيما فقد المسلم المعصوب الدم من أعظم الذنوب من أعظم الذنوب نعم وكذلك يعني حتى يعني الكافر المعاهد أو المستأمن او الذمي فإن هذا كذلك لا يحل دمه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان كان بيننا وبينهم عهود مواثيق مستأمن في بلادنا دخل التاشيره اعطته الدوله رخصه ليدخل في أمان هذا لا يجوز لاحد ان يعتدي عليه كذلك ذميا فإذا كان ذلك فدمه معصوم الرسول قال لا قال من قتل ذميا أو معاهدا لا يدخل الجنة ولا يشم ريحتها وان ريحة من كذا وكذا هذا كله حتى ما يغفر أحد العهد والميثاق الذي أعطيناه الدين عظيم الله قال يا أيها الذين امنوا اوفوا بالعقود أوفوا بالعقود فلا ذا من احترام العقود اذا كان بينه وبيننا اما نعتدي عليهم ونقول هؤلاء كفار وكذا كما نرى الآن واحد يأتي هنا بتأشير ما تأشيرة هذه ما هي تأشيرة ليست عقد امل عقد إبدا عدوك تاشيره ما عدوك تاشيره حتى أعلم أنك ستدخل إلى بلادي ولا تضرهم لو علم أنك ستضر البلاد هل يعطونك والله ما تدخل ما تدخل اصلا ما تدخل وذاك لم التأشير الآن في زماننا هذا كما قال العلماء هي عقد امان بينك وبينهم تدخل فأنت في امن منهم وهم في بأمر منك لا تضرهم ولا يضرون أما يأتي وياكل اموالهم بغير حق وغير ذلك ويغش ويخدع قالوا الكفار قلت لا تعيش في البلادين بلادي. هل قاتلوك هل اخذوا مالك اغتصبوا اهلك الى غير ذلك فلا بد من احترام هذه الامور اخواني الكرام لان هذه عقود بيننا وبينهم عقود لا بد من احترام هذه العقود لان هكذا ديننا اما ان نغش ونخدع ونسرق ونقول لا لا كفار الكفار ترى كنت تريد ان تاتي هنا لماذا لم تقول هؤلاء كفار وجلس في بلاد تأتي للبلاد بعد هؤلاء الكفار لما رأيت أن الأمر يتبع هواك وشيطانك بعد تقول هؤلاء الكفار وتعتدي عليهم ربما حتى بالقتل أو تعتدي عليهم بالضرب وتعتدي عليهم بغير ذلك فهذا لا يحل إن هذا يحل مع من؟ مع المقاتل الذي يقتل المسلمين إلى غير ذلك هذا يجرنا إلى شيء عظيم حتى الذي افتى بالربا وهذا من الاخطاء الشنيعه العظيمة بعضهم يقول لك لا في بلاد الكفر يجوز أن تشربيت بالربا من اين هذا قالك لأن ابي حنيفه يقول درهم في درهم في دار حرب ليست بربا بحنيفة رحمه الله تعالى طيب ابي حنيفه هل هو معصوم ليس معصوم هذا اولا والحديث الذي استدلوا به ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم في فرضنا ان هذا الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال درهم في دار دار حرب ليست بربا استدلوا بهذا على جواز البيع والشراء معهم بالربا شفت من أين ياتون بالشبهات؟ هذه ضر حرف، هذه ضر حرف، هي التي بينك وبين بينه وبين المسلمين حروب وقتل، إذا وجدوا قتلوه. وهذا الحديث كما قلنا سواء في حرف أو في ضر سلب لا يجوز التعامل بالربا، لأنه لا يصح، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعامل ابدا بالربا، عليه السلام. فلذلك ذكر العلماء رحمه الله تعالى أن المعاهد الذي بيننا وبينه عهد. كما جرى بين النبي السلام وبين قريش هل النبي قاتل قريش بعد صلح الحوذيبية؟ بل كانت شروط جائرة ومع هذا النبي السلام قبلها كان الرجل إذا أسلم الى المسلم النبي يرده يرده لأن النبي عليه السلام اتفق معه الله. وهو يرجع ويعلم أنه سيعدده ومع ذلك يرجع فإن الله عز وجل سيجعله خير سبحانه وتعالى. كذلك المستأمن الذي قدم علينا من دار حرب أو دخل بأمل بيع وتجار وغير ذلك لا يتعرض لهم وشوف الخوارج يتعرضون لها ولا لم يتعرضوا يتعرضون لهم كذلك الدم يعني الدم الذي يسكن معنا فنحميه ونذب عنه إلا هو الذي يعني كان في زمن يسمي يعطي الجزية يسمى الذمي الذي يعطي الجزيه فهؤلاء كذلك مما جاء في السنه انه لا يحل دمهم فهذا من حسن تعليم النبي عليه الصلاه حيث يبين لنا هذه الأقصى ويحصر ويبين صلى الله والا كما قلنا حتى في اثني بالزاني في مواضع يعني ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى ان من وقع فيها فانه يطبق عليه الحد صلى الله العافية العافيه فالمشهور هو هذا الجماع الذي يكون من من من من قبل الجماع الذي يكون من قبل هذا المشهور وإذا ذكره النبي صلى الله عليه ف اختلفوا رحمه الله تعالى في غير ذلك ف الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا يكون كل خير صلى الله عليه وسلم يرفع عنا ونساله جل وعلا ان يرفع للمسلمين أخواننا المسلمين في تركيا وسوريا وفي لبنان وفي غيرها من البلاد نسأل الله عز وجل أن يرفع عنهم وأن يحفظهم وأن يتقبلهم من الشهداء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوب ذويهم ونسأل الله جل وعلا أن يرفع عنهم هذا الزلزال وهذه الكوارث وهذا القتل نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي من عاش منهم وأن يرحم الميت منهم رحمه واسعه انه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى وغدا ان شاء الله بعد الفجر لن يكون هناك درس لانه سنبدا في دروس رمضان فلعده عقد الاحكام سنتركه الى يوم الاحد حتى نبدأ من يوم الأحد نبدأ فيما يتعلق بالصيام ونستعد إن شاء الله تعالى لذلك نؤجل درس الغد بعد الفجر مش بعد العشاء في درس بعد الفجر إن شاء الله نؤجله إلى الأسبوع المقبل حتى يتمكن من تهيئة الدروس وبرمجة الدروس جيدا إن شاء الله تعالى ونبدأه يعني عمدس الأحكام بباب الصيام نبدأه إن شاء الله كتاب الصيام نبدأه يوم الاحد جزاكم الله خير وبارك الله فيكم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين